فإن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية من أفضل المختصرات الجامعة النافعة في تقرير عقيدة أهل السلمة والشيخ رحمه الله تعالى كتب هذه العقيدة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى لما ألح عليه بعض قضاة واسط ليكتب له عقيده وقد بكر الشيخ رحمه الله تعالى سبب كتابة هذه العقيدة فقال كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعين قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين وشكى من ناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس أي اندراس العلم والدين وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته فاستعطيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر وقد انتشرت بها نسق كثيرة في مصر والعراق وغيرهما وهذه العقيدة قرر فيها شيخ الإسلام رحمه الله الاعتقاد الصحيح الذي ذل عليه الكتاب وذلت عليه نصوص الصنة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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله رحمه الله تعالى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله معناه أقر بقلبي ناطقا بلساني لأن شهادة نطق وإخبار عما في القلب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 واعتقاد لصحته وثبوته ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإدعاء وواطأ القلب عليها اللسان فإن الله تبارك وتعالى كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله مع أنهم قالوا بألسنتهم فقال تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبه فهؤلاء لما لم يواطئ القلب عندهم اللسان في هذه الشهادة كذبهم الله رب العالمين وأخبر شاهدا وكفى بالله شهيدة إن المناطقين لا كاذبو مع أنهم قد تكلموا بقضية صحيحة هي من أصح القضايا قط بعد القضية العظيمة التي هي الأصل وهي أشهد الله لا إله إلا الله فهؤلاء شهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كذبهم الله رب العالمين لا في أصل القضية وإنما كذبهم الله رب العالمين في دعوة الشهادة لأن القلب لم يواطئ اللسان فيما شهدوا به عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكذبهم الله رب العالمين شاهدا على كذبهم وكثى بالله شهيدا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر وأعترف أنه مرسل من عند الله رب العالمين وأنه خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير العقيدة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم أشرف الناس نسبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد جعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والعبودية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فشاهد بالرسالة والعبودية للرسول صلى الله عليه وسلم وجعل هذه الشهادة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد للإشارة إلى أنه بد من كل منهما فلا تغني إحداهما عن الأخرى ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد وفيما سوى ذلك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي قر بلساني وأعتقد بجناني أن الله أرسل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لأن الشهادة له بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد لا تغني إحداهما عن الأخرى ولذلك قرن بينهما كما أمر الله رب العالمين بذلك في كثير من المواضع ووضح لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك المواضع كما في الأدان وكما في التشهد وكما في غير ذلك تجد الشهادتين مقترنتان مع لا تغني إحداهما عن الأخرى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وهو أعبد الناس لله وأشدهم تحقيقا لعبادته فعاله وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الليلة حتى تتورم قدماه فيقال له كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا وهذا متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنه فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في عبادة ربه على هذا النحو الشديد يقوم من الليل حتى تتورم قدماه قياما بين يدي سيده ومولاه سبحانه وتعالى وإذا روجع في ذلك فقيل له يا رسول الله كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأقب فيقول أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد الله رب العالمين على العبد الشكور حين قال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى هذه الغاية وأن يعبد الله تعالى حق عبادته ولهذا كان أطقى الناس وأقش الناس لله تبارك وتعالى وأشد الناس رغبة فيما عند الله تعالى فهو عبد لله تبارك وتعالى ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا وليس له حق في الربوبية إطلاقا بل هو عبد محتاج إلى الله مفتقر إليه يسأله ويدعوه ويرجوه ويخافه ويفزع إليه بل إن الله أمره أن يعلن وأن يبلغ بلاغا خاصا بأنه لا يملك شيئا من هذه الأمور فقال سبحانه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لست أكثرت من الفير وما مسني السوء وأمره الله رب العالمين أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي صل الله عليه وسلم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 هذا استثناء منقطع استثناء شيء من غير جنسه لا معنى له فإذا قلت انطلق القوم إلا أسدا مثلا فهذا ليس بداخل في المستثنى منه استثناء الشيء من غير جنسه لا معنى له وما ورد من ذلك فليست فيه إلا للاستثناء على سبيل الأصل وإنما هي بمعنى لكن وهو ما يسمونه الاستثناء المنقطع فقوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى لو كان الاستثناء على أصله وكان المستثنى داخلا في المستثنى منه فيكون هذا الشقاء واطعا في التذكرة لمن يخشى وحاش لله أن يكون كذلك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى يعني لكن أنزلناه تذكرة تذكرة لمن يخشى فالاستثناء الذي على هذه الصورة يسمى الاستثناء المنقطع وهذه أمثلة وكذلك فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر أي لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فتكون بمعنى لكن في مثل هذه النصوص إذا كان المستثنى غير داخل في المستثنى منه فهنا كذلك إلا استثناء منقطع في قوله تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا أي لكن أبلغ بلاغا من الله ورسالاته فاحرص عليها فإنها عزيزة فالحاصل أن محمداً صلوات الله وسلامه عليه عبد لله ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون عبودية إطلاقا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أي أقر بلسانه وأعتقد بجناني أن الله أرسل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وهو عبده ورسوله وهذا رد على أهل الإفراط والتفريط في حق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فأهل الإفراط غلوا في حقه ورفعوه فوق منزلة العبودية وأهل التفريط نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم كأنه غير رسول فشهادة أنه عبد الله تنفي الغلو فيه ورفعه فوق منزلته وشهادة أنه رسول الله تقضي الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أكبر واجتناب ما نهى عنه واتباعه فيما شرع وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فينفي من أتى بهذه الشهادة على هذا النحو بعد الإقرار باللسان ولا يتقاد بالجنان أن الله تبارك وتعالى قد أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ينفي الإفراط والتفريط وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابة فما بالك بمن دونه من عباد الله إذا كان لا يملك شيئا من شؤون الربوضية إطلاقا فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم إذا كان هو صلى الله عليه وسلم وهو من هو ومقامه عند الله مقامه إذا كان بهذه المثابة ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك أي شأن من شؤون الربوبية فكيف بمن دونه من عباد الله فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا لغيرهم أبدا وبهذا يتبين سافه أولئك القوم الذين يدعون من يدعونهم أولياء يدعونهم من دون الله عز وجل والحق أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقامه عند الله مقامه ومع ذلك أمره الله رب العالمين أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولا يعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من أمور الغيب إلا ما علمه الله رب العالمين وأما الغيب فقد استأثر الله رب العالمين بعلمه فلا يطلع على غيبه أحد من خلقه إلا من ارتضى من رسول فإنه يعلمه بما شاء من أمور الغيب وقوله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمداً عبده ورسوله هذا أيضاً وصف لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبي فهو رسول الله الذي بلغ الرسالة عن الله تبارك وتعالى وبلغ عند الله مكالاً لا يبلغه أحد من البشر بل ولا من الملائكة اللهم إلا حملة العرش وصل إلى ما فوق السماء السابعة وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في خلقه وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت أي علوت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في خلقه بما يشاء ما وصل أحد إلى هذا المستوى وكلمه الله عز وجل بدون واسطة وأرسله إلى الخلق كافة وأياده الله رب العالمين بالمعجزات والآيات العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله بل إنه صلى الله عليه وسلم كما قرر العلماء رحمة الله عليهم آتاه الله رب العالمين من المعجزات ومن الآيات الباهرة مثل ما آتا وأعظم الأنبياء السابقين والمرسلين أجمعين صلى الله عليه على آله وسلم حتى إن بعض أهل العلم حتى إن بعض أهل العلم لما تتبعوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حصرا وجدوها قد أربت على الألف وقد أتاه الله رب العالمين من الآيات العظيمة والبراهين الجليلة التي لم تكن لأحد من البشر أو رسل قبل القرآن العظيم وإن القرآن العظيم لا نظير له في آيات الأنبياء السابقين أبداً ولهذا قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يعني هذا يكفي عن كل شيء وعن كل آية ولكن لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد أما المعرض فسيقول كما قال من سبقه هذا أساطير الأولين الحاصل أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبيين ختم الله به النبوة والرسالة من باب أول لأنه إذا انتفت النبوة وهي أعم من الرسالة انتفت الرسالة التي هي أقص من النبوة لأن انتفاء العام يستلزم انتفاء الأقص ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمه وقاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا هذا ما يقرره شيخ الإسلام رحمه الله رب العالمين في العقيدة الواسطي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ومعنى قوله صلى الله عليه أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو العالية رحمه الله تعالى قال صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ العالم وهذا أخرجه البخاري أبي العالية في تفسيره سورة الأحزاب باب إن الله وملائكته يصلون على النبي وقد وصله القاضي إسماعيل ابن إسحاق الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد حسنه اثناده الشيخ ناصر وقد حقق هذا الكتاب كتاب القاضي إسماعيل فصلى الله عليه معناها فناء الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى فصلاة ربنا تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم معناها فناء الله تبارك وتعالى على النبي من رفع ذكره والتنويه بشأنه في الملأ الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة فقوله ضعيف لأن الرحمة تكون لكل أحد ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول فلان رحمه الله واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة وأيضا فقد قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والعطف يقتضي المغايرة وإلا كان الشيء معطوفا على نفسه ويكون المعنى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة وهذا يعد عند الفصحاء البلغاء لغوا يتنزه عنه كلام الله جل وعلا لأن الشيء لا يعطف على نفسه وإنما العطف يقتضي المغايرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهذا يقتضي أن تكون الصلوات سوى الرحمة إذن فالصلاة أخص من الرحمة فصلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فناءه عليه في الملأ الأعلى وأعدل وأفضل ما فسرت به الصلاة من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذهب إليه أبو العالية رحمه الله وأخرجه البخاري ووصله القاضي إسماعيل بإسناد حسن فناءه على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى صلى الله عليه على آله وسلم وأما قول الشيخ رحمه الله اختلف العلماء هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد قولهم والصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة وجوه أحدها أن الله غاير بينهما في قوله تعالى عليهم صلوات من ربهم ورحمة الثاني أن سؤال الرحمة شرع لكل مسلم والصلاة تختص بالنبي وحد صلى الله عليه وسلم وهي حق له ولآله ولهذا منع العلماء أو كثير منهم الصلاة على المعين سوى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع أحد من الترحم على معين يعني ما شئت من أهل القبلة أن تقول رحمه الله تعالى اللهم ارحم فلان أذا لم يمنع منه أحد من أهل العلم ولكن منع العلماء أو كثير منهم أن يقال فلان صلى الله عليه وقد منع العلماء من ذلك ولم يمنع أحد من أهل العلم من الترحم على معين الثالث أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء فأما صلاته تعالى فخاصة بخواص عباده فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه معناها فناء الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ العام فإذا دعوت أنت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك أنك تدعو الله تبارك وتعالى متوسلا إليك أن يثني على نبيه أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها ثناء عليه في الملأ العام وعلى آله من هم آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم آله هنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا هم أتباعه على دينه فآله هنا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة فيدخل أنفالنا ممن يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونه بفضل الله رب العالمين وحوله وقوته فندخل في آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا فآله هنا أتباعه على دينه هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصح فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعد إلى يوم القيامة ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشب العذاب أي أتباعه على دينه من كانوا معه على كفره من كانوا على دينه يتبعونه في ضلالاته فهؤلاء آله أدخلوا آل فرعون أشب العذاب أي أتباعه على دينه أما إذا قرنت بالأتباع فقيل وعلى آله وأتباعه فالآل هم المؤمنون من آل البيت خاصة أي من بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا ذكرت على هذا النحو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فإنها حينئذ تشمل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه منذ بعثة إلى يوم القيامة وأما إذا ذكرت مع الأتباع اللهم صلي عليه وعلى آله وأتباعه فحينئذ تكون خاصة بآل بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيخ الإسلام لم يذكر رحمه الله الأتباع هنا فقال آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فإذا آله هم أتباعه على دينه وصحبه كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت تلك الفترة ردة تاب منها ورجع عنها على الصحيح فتعريف الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشترط أن تكون اللقيا بكلام ومجالسة تطول أو تقش حتى ولو رآه صلى الله عليه وسلم حتى ولو رآه حكما لا حقيقة كأن يكون مكفوفا لا يبصر وكان معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع مثلا فهذا لا يقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه فقد آلة البصر ولكن اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لأن الكفار قد لقوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وماتوا على كفرهم من غير أن يؤمنوا بالنبي المختار صلى الله عليه وسلم بل كان المنافقون يصلون خلف النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليست لهم حقيقة الصحبة فمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تقللتها ردة تاب منها ورجع عنها بفضل الله رب العالمين فتليحة ابن قويل رضي الله عنه وكان قد تنبأ وارتد عن دين الإسلام العظيم وظل على ذلك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن قبض جاء طليحة بخيل يغير بها على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فطوردوا وكاد أن يؤسر ولكنه أثنوا ثم أسلم بعد ذلك وعاود وحسن إسلامه وقاتل في سبيل الله حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعطف الصحب هنا على الآل لأنه إذا قلنا إن شيخ الإسلام رحمه الله لم يذكر الأتباع هنا فلو قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه فحينئذ يكون الآن ما دام الأتباع قد ذكروا هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لم يذكر الأتباء فإذا الآل هنا كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة فيدخل الأصحاب فإنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه فلماذا قال وعلى آله وصحبه هذا من باب عطفه الخاص على العام لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع فالإنسان يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يره كما هو الشأن فينا نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام وأن يقفضنا عليه فإذن الصحبة أخص من مطلق الاتباع فمن اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك يقال إنه صحابي وإنما هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فالاتباع في عند الإطلاق يكون أعام من الصحبة الصحبة أخص ولذلك أتى رحمة الله عليه بهذا الخاص معطوفا على العام الذي ذكره قبله على آله أي على أتباعه على دينه وصحبه وهؤلاء أخص رضي الله تبارك وتعالى عنه وسلم تسليما مزيدا سلم فيها السلامة من الآفات وفي الصلاة حصول الخيرات صلى الله عليه فيها حصول الخيرات وسلم فيها السلامة من الآفات فجمع شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الصيغة بين سؤال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات وأخصها التناء عليه في الملأ الأعلى وأن يزيل عنه الآفات وكذلك عمن اتبعه بإحسان صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا الجمع بين الصلاة والسلام إنما كان كذلك امتثالا لأمره تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه على آله وسلم الجملة في قوله صلى الله عليه على آله وصحبه وسلم هذه جملة خبرية كما ترى ولكن هي خبرية في اللفظ إنشائية في المعنى طلبية في المعنى لأن المراد بها الدعاء فأنت لا تخبر عندما تقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. شيخ الإسلام لا يخبر عن أن الله تبارك وتعالى صلى وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. وإنما يدعو يدعو الله تبارك وتعالى أن يصلي وأن يسلمه على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصح إذن هذه ليست إلا خبرية في اللفظ ولكنها إنشائية في المعنى طلبيه فهذا دعاء وأما قوله رحمه الله تسليما مزيدا فهذا اسم مفعول من الزيادة وهي النمو بمعنى زائدا أو زيادة والمراد تسليما زائدا على الصلاة فيكون دعاء آخر بالسلام بعد الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شيخ الإسلام رحمه الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا بعدما شهد للنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة والعبودية والجمع بينهما لنفي كل إفراط وتفريط. الرسول عند أهل العلم من أوحئ إليه بشارع وأمر بتبليغه وقد نبئ صلى الله عليه وسلم بقرأ وأرسل بالمدك فبقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم كان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه لم يؤمر بالإنذار جاءه الوحي وأعلمه أنه نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى بل هو سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم فكان نبيا بقرة فلما أنزل الله رب العالمين قوله يا أيها المدذب قم فأنذر كان رسولا صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإنذار صلى الله عليه وسلم بتبليغ شرع الله إلى خلق الله في أرض الله إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها فكان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا بقرة وكان صلى الله عليه وسلم رسولا بالمدكتر فالرسول عند أهل العلم من أوحي عليه بشرع وأمر بتبليغه فلما أنزل الله رب العالمين المدثر كان فيها الأمر بالإمضاء ففيها كان رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شيخ الإسلام أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة النادية في المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وشرع رحمه الله تعالى بعد المقدمة في التوطئة لذكر اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجمع قوله أما بعد أما هذه نائبة عن اسم شرط وفعله والتقدير مهما يكن من شيء قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة أما كمهما يكو من شيء وثا لتلو تلوها وجوبا ألفا أما حرف تفصيل وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط مع ولهذا فسرها سيبوي بمهما يكو من شيء والمذكور بعدها هو جواب الشرط. فلذلك لازمته الفاء وفاء لتلو تلواها وجوبا ألفا، فلذلك لازمته الفاء لأن المذكورا بعدها جواب الشرط. نحو أما زيد فمنطلق، والأصل مهما يكن من شيء فزيد منطلق، لأن أما تقوم مقام أدات الشرط وفعل الشرط مع وفسرها سيبوي. بمهما يكو من شيء فمهما يكم شيء فزيد منطلق هي أما زيد فمنطلق تساوي مهما يكو من شيء لأن أما تساوي مهما يكم من شيء فقولك أما زيد فمنطلق إذا رفعت أما ووضعت ما يساويها مهما يكو من شيء فزيد منطلق فأنيبت أما منابة مهما يكن من شيء فصارت أما زيد فمنطلق أو أما فزيد منطلق صارت أما فزيد منطلق لأن الأصل في التقدير هنا مهما يكن من شيء فزيد منطلق أما فزيد منطلق ثم أخرت الفاء إلى الخبر فصار أما زيد فمنطلق، ولهذا قال وفاء لتلوي تلويها يوقع هذا التعخير لتلوي تلويها وجوبا ألفا المهم نعرف أن أما بعد تقديرها مهما يكن من شيء كما قدرها وفسرها لذلك سيبوي رحمه الله وعافى عنه فقولهم أما بعد التقدير مهما يكم من شيء بعد أو بعد هذا فهذا مهما يكم من شيء مهما يكم من شيء بعد هذا فهذا قال الشيخ رحمه الله عليه فالفاء هنا رابطة للجواب والجملة بعدها في محل جزم جواب الشر قال ويحتمل عندي أن تكون أما بعد فهذا أي أن أما حرف شرط وتفصيل أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل والتقدير أما بعد ذكر هذا فأنا أذكر كذا وكذا ولا حاجة أن نقدر فعل شرط ونقول إن أما حرف ناب مناب الجملة أي جملة مهما يكو من شيء لا بس أما بعد أما بعد لا بد أن نأتي بالفاء في هذا الشرط المقدر بجوابه ولا من الاتيام بالفاء أما بعد نائبة عن اسم شرط وفعله التقدير مهما يكمي شيء فهى. ثم تأتي بما تريد أن تأتي به قول بعضهم إن أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر بعضهم يقول كذلك ومن من قال هذا الشيخ الفوزان حفظه الله قال إن أما بعد فكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر هذا غير صحيح لأنه دائما ينتقل العلماء من أسلوب إلى آخر ولا يأتون بأما بعد العلماء دائما ينتقلون من أسلوب إلى أسلوب آخر ولا يلزمون أنفسهم أن يأتي الواحد منهم عند الانتقال من أسلوب إلى أسلوب بأما بعد فهذا غير ملتزم فليس كذلك يستحب الإتيان بأما بعد في الخطب والمخاطبات والمكاتبات اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يفعل ذلك ففي الصحيحين في حديث رق مصداق ذلك وفي مكاتبات صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بأما بعد فيستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وعليه على آله وسلم وآتناه الحكمة وفصل الخطاب قال بعض أهل العلم في تأويل ذلك إن أول من قالها داود وهذا كلام فيه نظر إلا إذا كان داود عليه السلام يتكلم أو تكلم العربي فيكون في هذا كثير من التمحل كما ترى ولكن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بها في الخطب ويأتي بها في المكاتبات فيستحب أن يأتي بها المسلم في أمثال هذه المواطن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها فيها ومعناه مهما يطلق من شيء ثم تأتي بالفاء وتأتي بما تشاء قال شيخ الإسلام رحمه الله أما بعد فهذا اعتقاده الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة أما بعد مرة فهذا الإشارة هنا لأي شيء الإشارة لابد أن تكون إلى شيء موجود لا يشار إلى العدن وشيخ الإسلام يقول فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو يشرع رحمه الله في بداية تقرير العقيد الوسطي فيشير إلى ماذا؟ رحمه الله أنت إذا أشرت إلى شيء محسوس ظاهر تقول هذا وشيخ الإسلام كتب الخطوة قبل الكتاب وقبل أن يبرز هذا الكتاب أي العقيدة الوسطية قبل أن يبرز الكتاب إلى عالم الشهود يقول الشيخ رحمة الله عليه فهذا اعتقاد الفرقة النادي. الرد على ذلك هو أن العلماء يقولون إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة خطبة الكتاب فالمشار إليه موجود محسوس وكثير من أهل العلم يؤخر كتابة المقدمة إلى حين الفروق والانتهاء من كتابة الرسالة أو الكتاب ثم يكتب المقدم، فإن كان كذلك فلا إشكال فإن الكتاب حاضر ظاهر ماثل في عالم الشاهد وإذا أشار إليه فلا إشكال مطلق فإن كان كذلك فإن شيخ الإسلام رحمه الله إنما يشير إلى موجود محسوس لا في إشكال وإن لم يكن كتب، فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه من المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب ولا الشيخ صالح رحمه الله تعالى وعندي فيه وجه ثالث وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر كأنه يقول فهذا الذي بين يديك تداوته ولا هذه إذن فلا أول وهذا الذي قال في الوجه الذي ذكره رحمة الله عليه من اجتهاده وجه متين لأن الذي يكتب كتابا لا يبرجه إلا إذا فرغ منه ويخاطب به من يدفعه إليه وأما إذا كتب فإنه يكون بمعزل عن ذلك فقول أما بعد فهذا يعني هذا الذي في ذهني وأريد أن أفرقه بحول الله وقوته في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة فلا شيء فهذا عندما يدفع يشير إليه على أنه في عالم الشاهد محسوس ظاهر فلا إشكال إذا أخذنا بهذا الوجه أو صرنا إلى الوجه الأول أو حتى أخذنا بالوجه الثاني وأنه يشير إلى ما تحصل في ذهنه هو هذا الذي قاله رحمه الله قوي متي فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة اعتقاد الاعتقاد افتعال من العقد وهو الرط والشد هذا من حيث التصريف اللغوي وأما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم فيقال اعتقدت كذا يعني جزمت به في قلبي وهو حكم الذهن الجازم حكم الذهني الجازم، فيكون الجازم وصفا لحكم، فتقول ولكن حكم هذه نكرة والجازم معرفة والناعت كما هو معلوم ينبغي أن يتطابق نكرة ومعرفة لا حكم هذه ليست نك لأنها مضافة إلى معرف فهذه معرف حكم الذهني الجازم فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد، فاعتقادنا أن الله واحد أحد فرد صمد صحيح واعتقاد النصارى أن الله تاليث ثلاثة باط لأنه مخالف للواقع ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر وهذا مهم جدا أيضاً وهو أننا ينبغي علينا دائما أن نلتفت إلى تلك المعاني والصلاحات التي نقلت من معانيها الأصلية في اللغة إلى المعاني للصلاحي لابد أن يكون هناك وجه شبه هذا مهم وجه الشبه فإذا عربت المعنى لغة وتأملت في المعنى للصلاحي عند النقل إلى هذا المعنى الاصطلاحي الحادث فإنك تجد المناسبة ظاهرة لائحة أحيانا وقد لا تكون كذلك ولكن إن بحث في كلام أهل العلم وفي مطاوي ما ذكروه من ذلك وجدت لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده بحيث لا يتفلت منه فهذا هو وجه الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي للاعتقاد وهو افتعال من العقل الربط والشد هذا لغه وأما في الاصلاح فهو حكم الذهني الجازم فالان الاعتقاد الذي يكون في القلب هذا ما الذي جعل هذا المعنى الاصطلاحي مأخوذا من هذا المعنى اللغوي ما العلاقة بين هذين لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشد. عدنا إلى المعنى اللغوي بحيث لا يتفلت منه اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الفرقة بكسر الفاء الطائفة والجماعة قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وأما الفرقة فهي من الافتراط فشتان بين الفرقة والفرقة الفرقة الناجية, الناجية التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآثرة وحصلت على السعادة في الدارين الفرقة الناجية اسم فاعل من نجا فهو ناجٍ وناجية إذا سلم ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها وناجية في الآخرة من النار نسأل الله أن يجعلنا منها إنه على كل شيء قدير وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي على مثل من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذا الحديث رواه الترمذي واللالكائي في شرح السنة والحاكم والآجري في الشريعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد فيه عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي وعبد الرحمن ابن الزياب ضعيف لسوء حفظه ولكن للحديث شاهدا عن أنس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الصغير والعقيلي في الضعفاء وبه يرتقي إلى درجة الحسن كما قرر ذلك علماؤنا رحمة الله عليه، هذا حديث ثابت حسن كثير من المتكلمين في الدين الذين لا يلتزمون منهج أهل السنة ولا يسيرون على السوية والجادة يضعفون الحديث والحديث على قواعد أهل الصنع حديث ثابت الحسن حديث الافتراء بعضهم يضعف ويرده ويقول لم يثبت كالشيخ القرضاوي ومن لف لف ولكن وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقا كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين الحديث ثابت حسن هذا الحديث يبين لنا معنى ناجي فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ناجي من البدء كلها في النار إلا واحدة، إذن هي ناجية من النار. فالنادية هنا من البيض في الدنيا ومن النار في الآخر. ما معنى النادي؟ الفرقة، الطائفة والجماعة والفرقة من الافتراق، الفرقة النادية. وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها كل الفرق في النار إلا فرقة واحدة. قالوا من هي؟ يعني من هي الفرقة النادية يا رسول الله قال الفرقة النادية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب نادية من أي شيء من البدع في الدنيا وسالمة من غشيانها ومواقعتها ونادية في الآخرة من النار فسالمة في الدنيا من البدع وسالمة في الآخرة من النار اللهم اجعلنا منهم يا عزيز يا غفا الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة عبر المؤلف شيف الإسلام رحمه الله بذلك موافقة للحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وقد ورد هذا الحديث عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وهو حديث متواتر نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم والكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر والزبيدي في لقط لآل المتنافرة فيما ذكر من الحديث المتواترة وكذلك الألباني في صلاة العيدين فهذا الحديث حديث متواتر مفيد القطع العلم القطعي لا تزال قائفة من أمتي على الحق ظاهرين الظهور هنا بمعنى الانتصار لقوله تعالى فأيادنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الذي ينصرها هو الله وينصرها ملائكة الله والمؤمنون فهي منصورة إلى قيام الساعة منصورة من الرب جل وعلا ومنصورة من الملائكة ومنصورة من عباد الله المؤمنين حتى قد ينصر الإنسان من الجن ينصره الجن ويرهبون عدود قد ينصر المؤمن بالجن بل قد ينصر المؤمن بالعبد الفاتر وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالعبد الفاتر فيقيمه الله رب العالمين في مقامات وهو على فجوره وكفره ينافح بها عن دين الله رب العالمين نصرة لدين الله رب العالمين المنصورة إلى قيام الساعة أي إلى يوم القيامة فهي منصورة إلى قيام الساعة هنا إشكال معروف يرد على هذا الأسلوب الذي قاله شيخ الإسلام وأتى به وأيضا على بعض الأحاديث التي فيها الكلام عن النصرة إلى قيام الساعة حتى هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين الزيادات التي في الحديث وليست بالزيادات بالمعنى الاصطلاحي ولكن هي من الحديث أنهم يظلون ظاهرين منتصرين إلى قيام الساعة فياتي إشكال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة إنما تقوم على شرار الخلق. وأن الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله وإنما يبقى في الأرض شرار الخلق يتهارجون كتهارج الحمر حتى لا يقال الله في الأرض فكيف تكون ظاهرة منصورة إلى قيام الساعة وبين يدي الساعة هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار القلب لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله كما أخرج ذلك الإمام أحمد والإمام مسلم عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه كيف يجمع بين هذا وبين قوله رحمه الله إلى قيام الساعة الجواب أن يقال إن المراد إلى قرب قيام الساعة لقوله في الحديث حتى يأتي أمر الله أو إلى قيام الساعة ساعتهم هم وهي موتهم لأن من مات فقد قامت قيامته لكن الأول أقرب أي إلى قرب قيام الساعة فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة اللجوء إلى هذا التأويل إنما كان لدليل والتأويل بالدليل جائز لأن الكل من عند الله رب العالم فلا يعد من التأويل المذموم إذا اعترض معترض قال هذا تأويل لجأت إلى التأويل إذا نلجأ نحن أيضا إلى التأويل فأقول لا بل هذا إنما كان كذلك للدليل التأويل بالدليل جائز لأن الكل من عند الله رب العالم أهل السنة والجماعة نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا منهم أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آياتنا